114. ونعصرك لليسرا 115. فذكر إن نفعت الذكرا 116. سيذكر من يخشى 117. ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها